إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَشَدَّ تَبَوَّأَ فَقالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثُونُ إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُسْلِيهِ سَأَقْرُ وَمَا تورا كما ساق لا توبقي ولا تذر لواحه لو للبشر عليها 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائ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 يا شا وما يعلم جنود ربك الا هو وما هي الا ذكرا للبشر كلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لا احدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر كل نفس بما كسبت رهينه الا من جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين كُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِرِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ